بسم الله الرحمن الرحيم تاسها يا ذكر رحمة ربك عبده ذكريا إذ نادى ربه لداء قصيا قال رب ان وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم اكن بدعائي يا ربي ثقيا فادني لي خط الموالى من وراء والله وكانت مرته عاقرا فهب تَنَزَّلُ مِنَ اللَّهُ كَلِمَةٌ كَرِيمٌ يَرْسُلُ وَرَسُولُ مِنْ آلِ عَبْدٍ وَجَعَلَهُ رَبًّا رَضِيًّا يَا يَحْيَى إِنَّا أَبَشِّرُكَ بِغُلاَمٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ قال رب أنا يكونني غلام وكانت امرأتي عاخرا وقد بلغت من الكبر عيقيا قالت ذلك قال ربك وعليك هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال ربي عليه آية قال آية فألا من الناس ثلاث ليالي سويا فخرج على قومه من المشراب فأوحى إليهم أن تذبحوا ذكر كور وعشيا يا يا حياخذ الكتاب بالقوة واذل الله الحق لصيا وحالما الذي لا وكان وكان تقيا وبغض لوالديه ولم يكن جبارا حسيا وسلام عليه يوم ورد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب نريم إذ انتبدت من أهلها مكانا شرصيا فاستقبت من دونهم فأرسلنا إليها روحنا فمثل لها بشرا من تويا وعلى السنين أعوذ برحمنك من كل ستق يا قال إنما أنا رسول ربك لأهبلك غلاما ذكيا قالت أنا لي غلاما ولم يمسكني بشر ولم أكبريا قالت ذلك قال ربك هو علي هينك وَالَّذِي نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ أَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَحَمِدَتْهُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُوَ الْعَزِيزُ إِلَى ذِكْرِ إِنَّنَا نَحْنُ قالت يا ليتني مست قبل هذا وكنت مسيا منفيا فناداها من تحتها ألا تحزن قد جعل ربك تحتك سريا وهبّي إليك بجدعي نخلة تساقط عليك رطبا جميعا فكلي واشربي وقضي عيناك فَإِنَّ مَا تَرَى مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولُوهُ إِنِّي نَذَرْتُ الصَّوْمَ لِطَوْمٍ كَلَّا لَنُكَلِّمَنَّ الْيَوْمَ إِنْسِيَّا كَأَتَتْ ذِكْرَى طَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قالوا يا مريم لقد جئت شيئا سريا يا أستهارون ما كان أبوك امرأة وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نسلم من كانت في المهد قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وضرا بوالدتي ولم يجعلني جذبارا شكيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمكرون ما كان لله أن يتخذ من ورد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم تعبدوه هذا كراكم مستقيم دَفَتْكَ الْأَشْجَابُ مِنْ دَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا من مَشْهَدَ يَوْمٍ عَظِيمٍ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَدْخِلْ يَوْمَئِذٍ يَا أَيُّهَا الْمُنَافِقُونَ لَا تُظْلَمُونَ الْيَوْمَ فِي ظُلَامٍ مُبِينٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ يَوْمَ الْحَزْرَةِ إِذْ تُجَلَّى الْأَمْرُ وَهُمْ فِيهِ رَسْلٌ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ لَنَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ وَأُسْقِطَ كِتَابُ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ لَنَحْذُهُ صُنَّدِيَا إذ قال لأبيه يا أبت المتعبد ما, ما لا يسمع وَلَا يذكر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاء لي من العلم ما فاتبعني أهزك طراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمان عقليا يا أبت إني ياخاف أي مسكت عذار من الظلم فتكون للشيطان ونيا قال أرض أنت على هذه الأرض لأن لم ترَ إلى أرض منك وانظرني منيا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بالحكيا وأعتذلكم وما تدعون من رجول الله وأدعوا ربي عساء لا أكون بدعاء ربي شخيا قَلَم مَّعكَ له لَهُم وَمَا يَحْضُرُونَ إِلَّا يَرُدُّونَ إِلَى اللَّهِ وَهَدْنَا لَهُمُ الْهُدَى إِذَا قَالُوا عُقُوبَةٌ وَقُلْنَا جَعَلْنَاهَا لَدَيْنَا وَوَهَبْنَا لَهُمُ الرَّحْمَةَ مَا جَعَلْنَا لَهُم نُزُلًا حَتَّىٰ يَعْلَمُوا أَنَّ الْوَعْدَ لِلَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ وَأَذْكُرُ فِي هَٰذَا الْمُصْحَفِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا وَهَٰذَا مِمَّا جَالَتْهُ الرُّؤَىٰ الْيُمْنَىٰ وَقَدَّرْنَاهُ نَذِيرًا وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَفَامِنَ مَن لَّدِيَنَا رَسُولُ مُحَمَّدٍ بِاسْمِهِ إِنَّهُ هُدًى نَصِيرًا وَلَنَكُنَّا رَسُولًا نَّبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَمَا كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَبِّهِ نَضِيَّا وَاذْكُرْ فِيمَ يُتْلَىٰ كِتَابُ رَبِّكَ إِنَّهُ كَانَ بِالْإِنْسِ رَحِيمًا وَرَفَعْنَا لَهُمْ مَكَانًا عَلِيًّا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الصحمن خضوة الجزا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدفنون الجنة ولا يظلمون شيئا جنن العادينتي وحد الرحمال وانداه به بالرعب مما كان وحده مكسيا لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولو يرقن فيها فكره وعشيا إِنَّ الْجَنَّةَ الَّتِي يُورِثُ مِنْهَا إِذَا مَنْ, من كَانَتْ خَيَالٌ وَمَا نَتَنَزَّلُ إلَّا بِأَمْرِ رَبِّهِ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِ وَمَا خَلْصَهُ وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّهُ خَيَالٌ رب السماء وال earth وَلَا بِهِمَا فَعْدِهِمْ وَصَدِيدِ عِدَادِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيَاءٌ وَيَقُولُ إِنِّي سَلُوا إِذَا مَنَّتُ لَهُ فَأُخْرَجُ حِيَاءً أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ عَنِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ صَدْلُ وَلَمْ يَكُوا شِيئًا فَوَرَبِّكَ لَنَكْسُرَنَّهُمْ وَالشَّعَاطِينَ ثُمَّ لَنُصْغِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّ مَجِكِئًا كَمْ لَنَرَى فِيهِمْ مَنْ سُلْشِيعٌ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ أَيَّابَ كَمْ لَمْ أَشْهَدْ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِعِصْمِيَ وَإِنْ نَسْمُ إِلَّا وَرَبَّنَ وَإِنْ كان على يرزك حتما مقضيا ثم من أسجل الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا كتلا على من آياتها بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا اي الـثبيط خير من قام واحسن النجيات وكم اهلتنا قتلهم من ظلم من احسن اثاته ورئيا قل من كانت فيلايتها يمد له واشن مال حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فتيعلمون من هو شخ مكانا وأضعف ذنبا وَيَزِيدُهُمُ اللَّهُ الَّذِينَ هَاجَرُوا وَالْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ يَجْرِي رَبُّكَ سَوَاءَهُمْ وَقَيِّمًا مَرْجَاهَا أَسَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَهُ سَيَمَنُّ مَا لَهُ وَلَنْ يَرْجَا أطلع الغرب أن اكتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكسب ما يقول ونمز له من العذاب مزا ونركه ما يقول ويأتينا قرضا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا فَلَا سَيَفْعَلُونَ إِلَّا فِي عِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ذِلَّةً أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ كَأَزْلَهُمْ أَزَّ فَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَحْنُ نُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا يَوْمَ نَشْفِرُ الْمُسْتَقِيمَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَسَاء وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَذَٰلِكَ لِمَنْ يَعْدَاهُ لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ اسْتَغْفَرَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عِنْدَهُ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدى تتات السماء واخنة تتطرها منه وتنشف الأرض وتخب الجبال هدى أن دعوا لرحمن ولدا وَمَا يَنْبَغِي بِالرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّحِدَ وَلَدَاكُ إِنْ كُمَّنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا وَعَاءَتِ الرَّحْمَنِ عبدا. لقد قادئ أخطاهم وعدهم عدى وكلهم آكل يوم القيامة خزا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الْفَضْلَ رُدًا فَإِنَّمَا الْفَضْلَ مِن لِفَتَاكِ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُسْتَقِيمِ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُسْتَقِيمِ وَتُنذِرَ بِهِ الْمُحْمَلُ وكم أهلتنا قبلهم من قبل هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا